اللههُ الذي خَلَقَكُم مِن ضَعف ثمَُّ جَلَ مِنْ بَعدِضَعفٍ قُوَه ثمَُّ جَلَ مِنْ بَعِضَافٍ طُووَتَ ثمَُّ جَلَ مِنْ بَعِقُووَه ثمَُّ جَلَ مِن بَعِقُووةٍ ضَعفَو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 بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين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 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَبَثَّ فِيهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كريم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 قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ